مَن سَوَاها فَالهَمَا فُجُورها وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَكَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَشَا كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِنَّ أَشْقَاهَا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فجندم عليهم ربهم فجندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها